الله قرآنا عربيا وكرثنا فيه من الوعيد لعله يستطيل عن يحبه له يتعلق. مع كتاب الله. مع كتاب الذي في فيه علوم الاولين عن الآخرين. وصل على هذه القرآنية. أما على القار الصيف عذاب عذاب at all. مَأْفَا غَامَ وَمَا انْزَلَّ مَا عَلَيْكَ تَنْخُرُوا عَنِ لا تذكر تل من يخشى تنزيدا من من <تصفيق> <تصفيق> أروق ما نوال الأرض الساوى أروق ما نوال الأرض them The oh. pet, What. <laughs> لَكَبِيرُ الْعَدْلِ الْمُقَدَّسِ قُوَّة وَأَنَا اقْتَعْتُ وَأَنَا اقْتَعْتُ It's <laughs> كبير والي المقدس حوى وأنا اخترت وأنا اخترت فَاسْتَمَعُ لِمَا يُوحَى <تصفيق> فَاسْتَمَعُ لِمَا يُوحَى وَأَنَا أَضْبَرُ دُكَبَ فَاسْتَمَعُ لِمَا تا آه تا دو او خوبی او that <laughs> and mm be -hmm. That's it for my me رب تيارا اصل دنبی از به خدای تیره و